она oh, по no. oh. وَلَنْ تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَضَرَّعَ إِلَى رَبِّهِ وَآمَنَ وَعَمِلَ الذي يدر الله يؤتيه من فضل العظيم ومن أهل الكتاب That! in